بسم الله الرحمن الرحيم وابقور وكتاب مسؤور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَزْهِرُ الْبِبَالُ زِهْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ وَدَّعَاهَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ 118. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 119. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعمرون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلُل وَشرَبُهنِي أَ بمكُم تُم تَعمللون أُتكينَ على شُرُرٍ نصفُوفَةِ وَزَوْجناهُ بحورٍ عين وَذينَ آمَنوا وَتَّبَتهُم ذُرَتُهُم بإمَانٍ أَْحَقُناَا بِهِمْ دُلَّتَهُم قَهُمْ وَمَا أَلَتْناَاهُم مِن عملَلِهِم مِن شيءَيْ كلُلّم بإم بِمَا كَثَبَ رَهين وَأَمْدَ بِنَاهُ بِفَكِهَةُِ يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساء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 اذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ لِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّتَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ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 أَمْ يَمْلِكُ نَدَهُمْ خَزَائِنَ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ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 وَإِذَا يَرَوْنَ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ يَطَّوِقُهُ ۖ يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ